حاسس كأن الدنيا سرى من روح عايش ما بين ألمي وبين جرحي ودموعي فكر بعادت عني جرحي شبه جروحي ما يعرفوش معنى اللي كان واخد ألف ضربة من زماني بس اللي قسمت ظهر بعدك انتع عني صوتك وسرطك لسا مليل أماكن عمرك مغبت حبيبي يوم دايما على مالي يمكن بعيد عني لكن في قلبي ساك البقرة قدلوا الروح والأمان قلبي اللي عشتوا العمر محروم السعادة و ايه و اجاعي الحياة بعد خلاص عنها و اشمعي انت اللي كنت حاسسني فاهمني و سمعني دلوقت انا و ما لك. كأن الدنيا سرق من روح عايش ما بين ألمي وبين جرح ودموعي فاكرين بعادك عني جرح شبه جروح ما يعرفوش معنى اللي كان می ظهر انت, انت